لآن القرآن س ب ح ا الذي ن ت ع ب النابلسي ع ز و ل سبحان ا للعلوم الاسلاميه ب ح ب y e u You're the best I've ever seen. اللهم واكتبنا ممن يقوم ويصوم رمضان إ ي م ا ن ا واحتسابا وممن يوفق لقيام ل ي ل ة القدر إ ي م ا ن ا واحتسابا اللهم وفقنا لقيام ل ي ل ة القدر ونيل ما فيها من الثواب والاجر اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ا ل ج ن ة be you know.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 و ج ا الا وفقته w h o not? و موسوعه ر ف م و النابلسي ع ه م ل ع ا للعلوم ه م شتد ش ه م الاسلاميه م